Yeah فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد نبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم وَلَا يَاتَ لِأُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَاسْتَعَتِ أَنْ يُوتُوا وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُوا أن يغفر الله لكم والله وفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في دُنْيَا وَلَا آخِرَتِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيم يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين والخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولا مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم يا أيها الذي ادخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا وتسلموا على اهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فِيهَا أَحَدًا أحدا فلا تدخلوها حتى وَإِن لكم وإن قيل لكم ارجعوا والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناحنا تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ۞ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَصْوَاتِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أذكالهم. إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنۡ أَبۡصَٰرِهِنَّ وَيَحۡفَظۡنَ فضن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن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 جُلِّهِ إِنَّ لِيَعْلَمَ مَا يُخْفِي نَا مِنْ زِينَتِهِ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ وَأَنكِشُوا لَيَامًا مِّنكُمْ وَاصْطَالِحُوا مِن عِبَادِكُمْ وَإِيمَانِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِ والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملك تيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغائين ردنا تحصنا لتبتهوا عرض الحياة الدنيا وَمَ يُكْرِهَُّ فَائِدٍ النَّ اللهََّ مِن بَعدئِرَهِهَِّ عفُور وَحم وَل قَدَ زَل النَّ سَلَامٌ مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَا هُوَ عَلَى الْمُتَّقِينَ اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مثل نوره كمشك فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضير ولو لم تمسخ نار نور على نور يهدي الله لنوره من اضربوا الله لمثال الناس والله بكل شيء عليم في بيوت نذل الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسب وفيح له فيها بالغدو ولا صال رجال لا تلهيهم تجارة رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر لله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يومًا تتقلب في القلوب ولا بصار ليجزيهم الله أعلم فَأَمَّا مَنْ عَمِلَ وَيَزِيدُهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب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 حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا والله سريع الحساب أو كغلومات في بحر اللج يج ش هما وجود من فوقه وجود من فوقه سحاب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 لم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُ يَسْحَبُ سَحَابًا ثُمَّ يُوَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا من وَدٍّ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَمَّن يَشَاءُ يَا كادُ سَنَابِرُهُ يَلْهَبُ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 فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على خُللقُ اللهَّهُ ما شَ إِ اللهَّ عَ كُرشَير إ قَد لَ قَدَ ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتغلى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريقوا وإن يكن لهم الحق ياتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض مرتابون خافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الوالمون إنما كان قول بَدِيعُ الْأُمُورِ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ويخل يَا اللَّهَ وَاتَّقِهِ فَأُولَائِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ وَأُقْسِمُ بِاللَّهِ جَهْدَ إِيمَانِهِمْ لَئِن مَّرَّتْهُمْ قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله بِمَا بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا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 إِنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَا يُبَدِّلُ اللَّهُ دِينَ قَوْمٍ بَعْدَ إِذْ هُمْ مُؤْمِنُونَ يَعْبُدُونَ يُشْرِكُونَ بِشَيْءٍ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَآتِ الزَّكَاةَ وَأَطِعِ الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ لَا تَ بَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَأْوَاهُمْ النَّارُ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنوا ساذنكم الذين ملكة إيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من اللهم إرتي ومن بعد صلاه العشاء ثلاث عمرات لكم لا عليكم ولا عليهم جناح بعده وَوَّحُونَ عَلَكُم بَعّكُم عَلَ بَ كَذَلِكَ يُبَين اللَّهُ لَكُم ل وَلَّهُ عَم حَكين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 والله عليم حكيم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 وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ لَيْتَ عَلَى لَعْمَاحٍ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْعَرْجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنْ فُتِقُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ وَلَا عَنَاةَ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا مِن بُلُوتِكُمْ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 اعتخالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناحنا تاكلوا جميعا واشتاتا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 فذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ لَآيَاتِ لَعَلَّكُم تَعْقِلُونَ اِنَّ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَرَسُولُهُ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَا استاذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استاذنوك لبعض شأنهم فاذا لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذَا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ نَامُ نَامُ يُصِيبُهُم مَعَابِنُ لِيم أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ لَا تَخِذُ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آخر هتَل يَخُللقونَ شيءَي أَو وَهُم يُخ قُونَ وَلَا يَم لكونَ لِأَفُوسهِظَ وَل نَف وَلَا, ولا يَمِكونَ لأَم فُوسهِم بَغ وَل ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفكن افتراه وأعاف عليه قومنا قرون فقد جاء اول ما هو وقالوا اتصير لولينك رَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بَكْرَةً وَأَصِيلًا قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ رَحُورًا وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لأولى أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنزن أو تكون له جنة ياكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسورا انظر كيف ضربوا لك لمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها لنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وَاعْتَذَنَ لِمَنْ تَذَبَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغْرِيضًا وَجَسِيرًا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوه نالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل ذلك خيرنام جنة الخلد التي وعد المتقون لَن उجزا ا او ومصير لاهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا يَوومَنَ حشُوهم وَمَا يَعُدونُونَ مِن دُون الَِّ فَيَ قُ أَتُمُ أَْقَُّلتَُّ عبَدِي فَيَ عبادي هؤلاء هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي اذَا مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنْ, ولكن مَا اسْتَعْتَمُوا آبَاءَهُمْ حَتَّى نَسِيكَ وَكَانُوا قَوْمًا بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما يستطيعون طرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْسَّوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَ وَك ل ع في أتص وَوك ك